عشرة، استمع إلى الأغنية وأعدها أحب عائلتي أمي أمي أحب أمي أبي أبي أحب أبي أمي وأبي وأنا نحن العائلة أختي أختي أحب أختي أختي أختي أحب أختي أمي وأبي وأنا أختي نحن العائلة أخي أخي أحب أخي أخي أخي أحب أخي أمي وأبي وأنا أختي أخي نحن العائلة